هاي الوديع باظا انفجيع هاي الوديع باظا انفجيع باظا انفجيع سهل فعال جربياتي النبي المختار من هجمت عليهم أصبتي الأشعار غدرهم وجوا يبدوا اختار بي الأخطار اجمعوا عليها جناب حاطوها حاطوها دفعوا عليها الباب عصروها عصروها هاي الوديعة باظاً في جيعة باظاً و وديعه يا النبي بعد جاي نهي الجرا ويل صار درب الزهره ايوب العصر وشن الغي دور ضل عيل في الألم واللوعات خلوها خلوها تتحمل الآهات رادوها رادوها هاي الوجيعة باظم فجيعة باظم فجيعة جو ہے الزهره الاشراق والمظلمه نايل وديعه بطن فجيع بطن فجيع نايل وديعه جرحي زين باير مين عيدها وجاع مروح الله يطفي البواجي ايام طفي الهجروح وهايوم وي alam tudruha tudruha bi qissat خرجها والزهره الاشراق والمو ظل ما غير عاين وديعه بطن فجيعا بطن فجيعا عاين وديعه وغراتي القلوب بي اللعا وانا تهاد حزين ويبقى وغل عين حجبها عذبه وغل ام الحزن وحسيا بغدرها غدرها عايل الغا هي الزهره الاشراق والمظلمه الظلمه عيني فجيعة بطن فجيعة عيني وديعه آهات الجروح يلسى دي البضعه خلت هالاعاديب لا iltam wa hasha alam al layl kitna adfna haidar gal w jibril yenguha yenguha ay wadi'a badam fi ji'a badam fi ji'a فخرها والزهره للشاعر علي عبود فخر الدين